احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وايصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء أو فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأيعين وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي فمنها اراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها كالأراضي بحسب حالها ومنها اراض تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وراضيهم ويسقون مواشيهم وراضيهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك ومنها أراضي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك لأن الغيث فيه حياة الأراضي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 وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه القاعدة الثانية والعشرون من القواعد الحسان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له قال في مقاصد أمثلة القرآن القرآن ضرب الله تبارك وتعالى فيه لعباده امثله عديدة وعظم سبحانه وتعالى شأن الأمثال ودعا عباده إلى عقلها وتدبرها وفهم معانيها وقال جل وعز وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كان بعض السلف اذا إذا قرأ مثلا من أمثال القرآن ولم يفهم معناه يذكي ويقول لست من العالمين لأن الله جل وعلا يقول وما يعقلها إلا العالمون وهذا فيه تنبيه للعباد ولمن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أهمية عقل الأمثال وفهم معانيها وتدبرها لأنها أمثال مضروبة لبيان أعظم المقاصد وأجل الغايات والقرآن في ضرب الأمثال جاء على مهمات الدين وأصول الإيمان مبينا لها غاية البيان فوضح جل وعلا بالأمثال التوحيد وحقيقته ووضح تبارك وتعالى بالأمثال الشرك وحقيقته وعظم خطره على أهله ووضح بالأمثال حال الموحدين أهل الإيمان ووضح بالأمثال حال المشركين ووضح بالأمثال مكانة الوحي وعظم أثره على القلوب المؤمنة ووضح بالأمثال حال الناس مع الوحي وأنهم كالأودية أو كالأراضي والأودية والأراضي متفاوتة من حيث انتفاعها بالوحي واستفادتها من حيث انتفاعها بالمطر واستفادتها منه. فالقرآن فيه أمثال كثيرة جدا. فيه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما يربو على الأربعين مثل كلها في بيان الإيمان والتوحيد. وحقيقة التوحيد والموحد وحقيقة الشرك والمشرك، وايضا مكانة الوحي وهذه مقاصد الأمثال في القرآن بيان الأمور العظيمة وتجليتها للناس وجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة وهذه فائدة المثل المثل يضرب ليجعل الأمر المعنوي بمثابة الأمر الملموس المحسوس المشاهد ولهذا تضرب الأمثال لبيان الأمور المعنوية تضرب الأمثال لبيان الأمور المعنوية بأن تشبه بأمور مشاهدة يراها الناس مثل ما سيأتي معنا قريبا تمثيل الإيمان بالشجرة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كأنه في هذا المثل يقول إن أردت أن تعرف الإيمان انظر إلى الشجرة بأصولها بفروعها بثمار, بثمارها هذا شيء أمامك تراه وتنظر إليه بعينيك هو يوضح لك الإيمان يوضح لك الإيمان لأن الإيمان بمثابة الشجرة فإذا هذه فائدة المثل المثل فائدته عظيمة ومكانته عاليه في باب العلم والتعليم لأنه يجعل الأمر المعنوي بمثابة الشيء المشاهد المحسوس فيتضح الأمر ولهذا الأمثال التي في القرآن ليست شيئا معقدا أو كلاما غامضا بل هو باب رفيع في التعليم وعالي جدا في التوضيح والبيان وتجلية الأمور ولأجل ذا كان بعض السلف يبكي يقول لست من العالمين لأنها أمثال مضروبة توضح لك أشياء معنوية فإذا كان الإنسان لم يستفد من هذه الأمثال فكيف تكون استفادته ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الاستفاده من الأمثال المضروبة في القرآن وفي القرآن ما يربو على الأربعين مثل قال قتاده رحمه الله تعالى اعقلوا عن الله الأمثال اعقلوا عن الله الأمثال يعني إذا مر عليك مثل في القران الكريم فاعقله اعقله اي كن عاقلا لمعناه فاهما لمقصوده ودلالته ومراده حتى تتضح لك امور الايمان وحقائق التوحيد وايضا امور الأمور المضادة للإيمان والتوحيد من الكفر والشرك بالله والنفاق وحال المنافقين فالقرآن الكريم فيه أمثال عظيمة جدا في فيها أمثال عظيمة جدا ضربها الله سبحانه وتعالى تبصره للعباد وذكرى للذاكرين وهكذا في سنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث عديدة ضرب فيها الأمثال الأمثال التعليمية التي يقصد بها البيان والتوضيح فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما ضرب فيها عليه الصلاة والسلام الأمثال التعليمية التوضيحية وبعض أهل العلم أفردوا الأحاديث الخاصة بالأمثال في كتب خاصة قبعت وأفردت بعنوان الأمثال الأمثال النبوية فهذا باب شريف من العلم باب شريف من العلم وباب عظيم من أبواب الخير ينبغي على المسلم أن يعنى به وكثيرا ما يأتي في بدء المثل المضروب في القرآن أو في منتهى التأكيد على العناية به تأكيد على العناية به مثل قولها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟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 ولمهماته ولجانب التوحيد الذي هو المقصود الأعظم والغاية الكبرى من إنزال الوحي ولهذا أكثر الأمثال التي في القرآن في التوحيد أكثر الأمثال المضروبة في القرآن هي في التوحيد في بيانه أو في التحذير من ضده أو في بيان أهله أو في بيان أهل المخالفين له وهذا مما يبين لنا أن التوحيد أعظم شيء في القرآن ويدل على أن التوحيد أعظم شيء في القرآن دلائل الكثيرة منها أن أكثر الأمثال المضروبة في القرآن ضربت لبيان التوحيد بدأ الشيخ رحمة الله عليه هذه القاعدة في بيان مكانة القرآن العظيم في العلم والتعليم وأنه كتاب هداية وكتاب علم وكتاب تعليم وأودع الله سبحانه وتعالى فيه من الحجج العظيمة والبراهين الصاطعة والدلائل البينة ما يجلي الحقائق أتم تجلية ويبينها أحسن بيان وتنوع الدلائل القرآن وبراهينه تنوع الدلائل القرآن وبراهينه ولهذا يقول احتوى على أحسن طرق التعليم القرآن احتوى على أحسن طرق التعليم وإيطال المعاني إلى القلوب بايسر شيء مأوضحه فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال إذن كتاب الله عز وجل شمل على أحسن أنواع التعليم بطرائق عديدة وأساليب متنوعة ومن طرائق القرآن وأساليبه في التعليم ضرب الأمثال ضرب الأمثال قال هذا النوع يعني الأمثال يذكره الباري في الأمور المهمة يذكره الباري في الأمور المهمة يعني في توضيح الأمور المهمة كالتوحيد والإيمان والتحذير من ضده قال كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة وكل ذلك سيأتي عليه بعض الأمثلة عند الشيخ رحمه الله تعالى قال ويقصد بذلك كل توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي العين وهذا فيه فائده ضرب المثل فيه فائدة ضرب المثل وأن المثل فائدته أن يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة كأنك تراها بعينك المثل فائدته أن يجعل لك الأمر المعنوي كالأمر المشاهد فهذه فائدة الأمثال قال يقصد بذلك كل توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه سبحانه وتعالى أي أنه ضرب هذه الأمثال عناية منه سبحانه وتعالى ولطفا بالعباد ثم بدأ رحمه الله تعالى بضرب بعض الأمثلة أو ذكر بعض أمثال القرآن فذكر اولا مثلا ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه لبيان الوحي لبيان الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده هداية لهم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فالله جل وعلا في القرآن في مواضع عديدة ضرب امثالا تبين الوحي وأن الوحي مثله مثل المطر. الوحي مثله مثل المطر. والقلوب التي يصل إليها الوحي مثلها مثل الأراضي والأودية. وإذا نظرت إلى الأراضي. ما مدى استفادتها من الأمطار التي تنزل عليها هل استفادتها منها واحدة أو متفاوتة تجد أن الأمطار تنزل وتهطل بكثافة ثم تأتي إلى بعض الأراضي بعد المطر بيوم أو يومين لا ترى فيها ماء ولا ترى فيها نباتا وتجد بعض الأراضي إذا نزل الماء حفظته حفظته أصبحت للماء كالوعاء فيستفيد الناس ويرده الناس وترده الماشية وتجد أراضي تستفيد هي من الماء عسبا ونباتا وكلأا ويستفيد منها الناس فليست الأراضي مع المطر على حالة واحدة بل الأراضي مع المطر متفاوتة والأمر تماما في حال القلوب مع الوحي، فالوحي شأنه كشأن المطر، والقلوب شأنها كشأن الأراضي، وكما أن الأراضي متفاوتة في استفادتها من الماء قلة وكثرة وجودا وعدم فإن القلوب كذلك متفاوتة في استفادتها. من الوحي قلة وكثرة وجودا وعدما ولهذا تجد في القرآن امثالا توضح الوحي توضح الوحي بضرب المثل عليه بالمطر وأن شأن الوحي كشأن المطر ثم تأتي هذه الأمثلة مبينه حال الناس مع هذا الوحي وأنهم ينقسمون إلى أقسام في سوره الرعد ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل ضرب الله جل وعلا هذا المثل لبيان حال أهل الإيمان مع الوحي قال جل وعز أنزل من السماء ماء فسالت أوذية بقدرها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 والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد فهنا ضرب الله جل وعلا مثلا مثلا للوحي بالمطر وبيّن حال أهل الإيمان على تفاوتهم في الاستفادة من الوحي فقال جل وعز أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها عندما ينزل المطر احتمال الأودية لماء المطر متفاوتا منها أودية كبيرة تستوعب ماء كثيرا ومنها أودية صغيرة لا تستوعب إلا ماء قليلا وهكذا الشان في القلوب إذا وصل إليها الوحي هناك قلوب كبيرة تستوعب الوحي وتعقل المعاني وتحفظ وتفهم وتستنبط إلى آخر ذلك وهناك قلوب صغيرة الذي يصل إلى هذا القلب هو نفس الذي يصل إلى هذا القلب الذي يصل إلى هذا القلب هو نفس الذي يصل إلى هذا القلب لكن القلب نفسه متفاوت هناك قلوب كبيرة تستوعب وتستنبط وتفهم وتعقل وهناك قلوب صغيرة فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فهذا مثل مائي ثم ذكر جل وعلا أيضا لأهل الإيمان مثلا ناريا قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله الآن عندما يريد صاحب الذهب أن يصفيه أو أن ينقيه يجعله فوق النار ويبدأ يصليه بالنار حتى يذهب الزبت وما لا فائدة فيه ويبقى المستفاد منه وهو الجوهر والذهب والمعادن التي ينتفع بها وما سوى ذلك يذهب وما سوى ذلك يذهب ايضا إذا سالت الأودية إذا سالت الأودية بالماء الأودية فيها غثاء الأودية فيها غثاء وفيها ما لا فائدة فيه فإذا جاء الماء واستوعب الوادي ومشى فيه أخذ يقذف بالزبد على جنبتيه ولهذا يقول العلماء الزبد هنا في المثل المائي والمثل الناري هو يبين حال الشبهات والشهوات التي تكون في قلوب الناس يبين حال الشبهات والشهوات التي تكون في قلوب الناس وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا وجاء الوحي واستقر في قلبه واستقر في قلبه فإن استقرار الوحي في قلبه وتمكنه في نفسه وثباته فيه يطرد عنه بإذن الله تبارك وتعالى هذا الزبد زبد الشبهات وزبد الشهوات فيطردها ولا يبقى لها وجود في القلب وكلما قوي حظ القلب من الوحي عظمت استفادته من وقل وجود الشبهات والشهوات في قلبه قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وهكذا الشأن في حال المؤمن الموحد الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوحي والإيمان ونوره واستقراض ذلك في قلبه هذا يمكث بإذن الله إذا شاء الله له ثباتا على الإيمان ويطرد عنه زبد الشبهات وزبد الشهوات ويستقر ويمكث في قلبه هذا الوحي الذي به سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فعبد الله المؤمن الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى باستقرار هذا الوحي في قلبه وانتفاعه به بإذن الله جل وعلا يطرد عنه زبد الشهوات وزبد الشبهات ويذهبها عن عن قلبه ويبقى في قلبه ما ينتفع به قلبه. هذا في في المثلين المائي والناري وكلاهما ضرب في هذه الآية لبيان حال المؤمن. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين المثل المائي والمثل الناري لبيان حال المنافق لبيان حال المنافق، وأنه لا يستفيد من الوحي ولهذا لما ذكر الله المنافقين في اوائل سورة البقرة وذكر بعض أوصافهم ضرب مثلا مائيا ومثلا ناريا لبيان حالهم مع الوحي قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا من أجل ان يستفيد منها وأن ينتفع فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهذا حالهم مع المثل الناري لا يستفيدون من نور الوحي لا يستفيدون من نور الوحي ولهذا قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب بنارهم لأنه ذهب عنهم الإضاءة وبقي عليهم الإحراق ذهب عنهم الإضاءة وبقي عليهم الإحراق قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا مثل ناري ثم ذكر المثل الماء المبين لحالهم قال او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت فهذه حالهم مع الوحي حالهم مع الوحي أنهم لا يستفيدون منه وإذا جاءتهم آيات الوحي وما فيه من القوارع وما فيه من الزواجر وما فيه من التهديد وما فيه من الوعيد إذا جاءتهم هذه الآيات حالهم معها يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يعني حالهم مع الصواعق التي تكون مع المطر هي حالهم مع الصواعق التي تكون في القرآن القرآن فيه قوارع في زواجر وفي مواعض وفي موقظات للقلوب فهؤلاء لا ينتفعون بها جعلوا أصابعهم في أذانهم فلا يستفيدون ولا ينتفعون بخلاف أهل الإيمان الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن يستقر الوحي في قلوبهم فيستفيدون منه وينتفعون على تفاوت بينهم في ذلك وهم فيه على ثلاث درجات قال الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في حالهم مع الوحي على ثلاث درجات بينها في قوله سبحانه وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فهم أفهم فيه على هذه الدرجات درجة السابق بالخيرات ودرجة المقتصد ودرجة الظالم لنفسه فيما دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى قال رحمه الله فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وأشرت لبعض الأمثلة التي وردت في القرآن ضاربة للناس هذا المثل قال وقلوب الناس مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية أي ومثل قلوب الناس بالأراضي والأودية وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي ثم ذكر أنها على أخسان وبينها هذه الأقسام التي ذكر نذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري طائفة نقيه أو أرض نقيه وهذا وصف للقلوب التي تستفيد من الوحي أعظم فائدة النقاء والطيب النقاء والطيب وأعرز على هذين المعنيين قريبا قال أرض منها طائفة طيبة خبلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير الكلا والعشب كله نبات، لكن النبات إذا جف ويبس يقال له عشب، وإذا كان طريا أخضر يقال له كلا. قال انبتت كلا والعشب الكثير، وكان منها أجادب، وكان منها أجادب، والأرض الجذباء هي التي تمسك الماء وتحفظ الماء. هذا شأنها ولكنها لا تنبت العشب. قال وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة أي طائفة أخرى من الأراضي إنما هي قيعان والأرض القاع لا تمسك الماء ولا تنبت العشب. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل منفقها فقها في دين الله ونفعه بما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا هذا حديث عظيم جدا ينبغي على المسلم أن يقف عند هذه الاقسام الثلاثة في هذه الأمثال المضروبه والنبي صلى الله عليه وسلم جعل حال القلوب في استفادتها من الوحي كحال الأراضي في استفادتها من المطر قال وكما أن الأراضي في استفادتها من المطر على ثلاثة أقسام قسم أراضي طيبة نقية طيبة أي مستعدة للاستفادة من الماء ولاخراج النبات ونقيه من الدواخل التي تشوب الاراضي فتسقمها وتمرضها وتضرها وتقلل نباتها وهكذا الشأن في القلوب التي يريد الله سبحانه وتعالى بها الخير ويا القلوب التي كتب الله عز وجل لها الاستفاده من طيب الوحي ونقاها من أوضار الشرك أوظار النفاق واوضار المعاصي المهلكات قال فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل العظيم والشيخ بنى كلامه رحمه الله هنا على هذا الحديث قال فمنها أراضي طيبة منها أراضي طيبة تقبل الماء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 وحظا من العمل على تفاوت بينها في ذلك وهذه خير القلوب يليها في الرتبة قال ومنها أراب تمسك الماء ولا تنبت الكلاء تمسك الماء أي تحفظه للناس فيرد الناس عليه وترد عليه الماشية ويستفيدون منه ويأخذون منه لمواسيهم وللزروعهم قال فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه للأمة الامه ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك دل الحديث أن أهل الخير مع الوحي على رتبتين رتبه هم أهل رواية ودراية أهل رواية ودراية ورتبة أهل رواية ورعاية أهل رواية ورعاية يرون الأحاديث وايضا يعتنون بها لكنهم ليس عندهم ذاك الحظ من الدراية بحيث يستنبط من الأحاديث المعاني والدلائل والحكم والأحكام، فهمه وعقله يغ عن ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: رب رب رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. قد قد تذكر حديثا لشخص هو لا يحفظه، قد تذكر حديثا لشخص هو لا يحفظه. وأنت تحفظ حفظا متقنا ثم يبدأ يقول لك هذا الحديث يستفاد منه فوائد الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة يؤدي لك فوائد وأنت تحفظ الحديث من وقت طويل ولا تدري أن فيه هذه الفوائد رب حامل فقه إلى من هو افقه منه رب حامل فقه إلى غير فقيه نعم حفظك للحديث خير كثير ورعايتك للحديث خير كثير وكونك لا تتمكن من الاستنباط ولا, ولا, ولا يصل عقلك إلى الاستنباط فأنت على خير أنت على خير عظيم ما دمت صاحب عناية بالحديث ورعاية له فإذا ارتفع مكان الإنسان وقدره وزاد مع العناية بالحديث رواية ورعاية فأصبح من أهل الدراية بالحديث والفقه والعقل والاستنباط لمعاني أدي رتبة أعلى لكن كل منهم على خير أهل الرواية والدراية وأهل الرواية والرعاية كلهم على خير لكن الأولون أخير وأفضل وأعظم مكانة لكن الطائفتين كلهم على خير من جعل النبي صلى الله عليه وسلم حالهم كحال الطي الأرض الطيبة النقية، ومن جعل أيضا حالهم صلوات الله وسلامه عليك حال الأرض الأجادب التي تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فكل من هؤلاء على خير. ثم ذكر المثل الآخر والحالة الثالثة، قال ومنها اراضي لا تمسك ماءا ولا تنبت كلأ كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي يعني لا لا لا, لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ لا تمسك ماء ليس أهل روايه ولا تنبت كلأ ليس أهل دراية لا رواية ولا دراية والأولون تمسك الماء اهل الروايه ورعايه للاحاديث ولا تنبت كلا ليسوا اهل الاستنباط ليسوا اهل الاستنباط من, من الاحاديث والاولون اهل الروايه ودرايه فاذا انقسموا الناس مع الوحي الى ثلاثه اقسام اهل روايه ودرايه واهل روايه ورعايه ليس عندهم درايه والاستنباط للاحاديث والاخرون لا روايه ولا درايه قال ومنها أراضي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا قال رحمه الله ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور شيء واضح تماما واضح تماما يعني من أراد أن ينظر إلى تفاوت الناس مع الوحي فلينظر إلى تفاوت الأراضي مع المطر عندما ينزل، قال هذا أمر في غاية الظهور، وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث، أما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث، فكذلك يعني في غاية الظهور، لأن الغيث في حياته الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. ولهذا تجد في بعض الآيات يصف الله جل وعلا الوحي بأنه روحا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وتأمل روحا ونورا لأن الوحي في القرآن ضرب له مثلا مثل, مثل ماء ومثل النار، ولهذا الذين لا يستفيدون من الوحي كالأموات في الظلمات والذين يستفيدون من الوحي كالأحياء في الانوار والأماكن المضيئات ففرق بين ميت في مكان مظلم وبين حي في مكان مضيء. فرق بين ميت في مكان مظلم وفرق وبين حي وفي مكان مضيء فهذا فهذان مثلان يبينان حال الناس مع الوحي المثل المائي والمثل الناري قال وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا هذا المائي كيف ان الماء تحيا به الزروع والماشيه والناس وكذلك الوحي تحيا به القلوب والمثل الناري قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا في سوره الحديد في سوره الحديد قال الله عز وجل الم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 فكذلك لان الغيث فيه حياه الارض والعباد وارزاقهم الحسيه والوحي فيه حياه القلوب والارواح وماده ارزاقهم المعنويه ولهذا لما ذكر الله عز وجل قسوه القلوب بسبب بعدها عن الوحي وطول امدها عنه ضرب مثلا توضيحيا قال اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها ما فائده ذكر حياة الأرض بالماء بعد موتها عقب ذكر لقصوة القلوب ببعدها عن الوحي أي كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالماء إذا أنزل الله عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيك فكذلك القلب الميت إذا أراد الله سبحانه وتعالى حياته أنزل عليه الوحي فكانت حياته به فكانت حياته به ولهذا قال ومن من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات يمشي به في الناس وفي الآية الأخرى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فأشاهد أن كما أن الأرض الميتة تحيا وتنبت وتهتز وتربو إذا أنزل الله عليها الأمطار فكذلك القلوب القاسية والقلوب الميتة إذا كتب الله سبحانه وتعالى لها حياة فأنزل عليها الوحي أنزل عليها الوحي فكانت حياتها فكانت حياتها به فإذا هذا مثل عظيم جدا ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن وضربه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة ويبين يبين مكانة الوحي وأنه مثل المطر ومكانة القلوب وأنها مثل الأراضي ومثل الأودية والأودية والأراضي متفاوتة في انتفاعها من المطر وكذلك القلوب متفاوتة في استفادتها وانتفاعها من الوحي نعم. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فكذلك شجرة التوحيد تابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديق وإيمان وإرادة لموجبها وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا في سورة إبراهيم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 وحال أهل الإيمان المستفيدين من هذه الكلمة العظيمة المنتفعين بها وأن شان الإيمان في قلوبهم كشان الشجرة ومن المعلوم أن الشجرة لها أصل ثابت في الأرض لها عروق ضاربة في الأرض ولها أصل راسخ ولها فروع ولها ثمار وهكذا الشأن بالنسبة للإيمان الإيمان مثل الشجرة الشجرة لا بد لها من مكان تنبت فيه ولا تنبت في كل أرض وكذلك الإيمان لا ينبت في كل قلب إلا القلوب التي كتب الله هدايتها وشرحها شرح الصدور التي شرحها الله سبحانه وتعالى للإيمان وقبوله، ففيهم ففي هذه القلوب تنبت شجرة الإيمان وصول هذه الشجرة مكانها قلب المؤمن وفروعها الأعمال الفاضلة والطاعات الذاكية والأخلاق النبيلة والآداب الكاملة التي يتزين ويتحلى بها المؤمن وثمرات هذه الشجرة كل خير. يفوز به العبد ويظهر به في دنياه وأخرى فهذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان التوحيد والإيمان قال رحمه الله وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها أي المؤمن معرفة وتصديقا وايمانا وإرادة لموجبها وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به وهي صاعده إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينا والشيخ رحمه الله بنى على هذا المثل رسالة من أعظم ما يكون نفعا وفائدا أنصح كل مسلم أن يقتنيها سماها رحمه الله تعالى التوضيح والبيان لشجرة الإيمان وبدأ رحمه الله بهذه الآية الكريمة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة إلى تمامها ثم ذكر رحمه الله أن هذه الشجرة لها أصولها وبينها في فصل مستقل ولها أمور هي تستمد منها تزيدها وتقويها وتنميها وبينها في فصل مستقل ولها ثمار وفوائد في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى وبينها في فصل مستقل وبنى الرسالة على فصول ثلاثة الفصل الأول في حقيقة الإيمان وحده وتفسيره، والفصل الثاني في الأمور التي يستمد منها الإيمان ويكون بها تقويته وتنميته وفصل ثالث بين فيه ثمار الإيمان وفوائده على اهله في الدنيا والآخرة فهي رسالة عظيمة النفع كبيرة, كبيرة الفائدة وهذا المثل الذي ضرب في هذه الآية الكريمة جاء أيضا توضيح له في السنة النبوية في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي يوما بجمار نخلة وجمار النخلة لونه أبيض وطعمه حلو ويسمى قلب النخلة فأتي عليه الصلاة والسلام بجمار نخلة فأكل منه أكل منه ووضعه أمامه ثم قال للصحابة أخبروني عن شجرة أخبروني عن شجرة جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن لا يتحات ورقها ولا ولا هكذا لفظ الحديث أي ذكر اوصافا لها تدل على قوتها صلابتها تمكنها ثباتها رسوخها ولا ولا يعدد لهم صفات لهذه الشجرة أخبروني عنها وهو عليه الصلاة والسلام أكل أمامهم من جمار النخله وسيلة تقريبية للجواب أمامهم أكل من جمار النخلة وضعه أمامه ثم قال على اثر ذلك أخبروني عن شجرة لا جعلها الله مثلا للمؤمن لا يتحات ورقها ولا ولا يعني ذكر صفات لها قال ابن عمر فخاض الصحابة في شجر البوادي لأن الأشجار التي في البوادي وفي الجبال معروفة بالقوة والتماسك والنبي عليه الصلاة والسلام سؤاله يدل على أن هذه شجرة متماسكة قوية راتخة. فذهبت أذهانهم إلى أشجار البوادي وكل بدأ يذكر شجرة من أشجار البوادي فلما لم يعرفوا قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة قال هي النخلة فيقول ابن عمر لما خرجنا وكان أبو بكر وعمر حاضرين يقول لما خرجنا قلت لأبي والله إنه قد وقع في نفسي أنها النخلة قال فما منعك أن تقول قال مكانك ومكان أبي بكر انظر أدب صغار الصحابة قال مكانك ومكان أبي بكر يعني منزلتك ومكانك جعلني لا أتكلم مع ان الصغير إذا طرح سؤال إذا طرح سؤال والجواب حاضر عنده ما يملك نفسه كبير أو غير كبير ما يملك نفسه اصلا رأسا ربما قبل أن يتم السائل الجواب يقفز الصغير ويقول الجواب كذا الصغير ما يملك نفسه إذا كان الجواب حاضر عنده يقفز مباشرة ويجيب لكن ابن عمر ملكه أدبه ملكه أدبه مع صغر سنه ملكه أدبه وبقي ساكتا إلى أن خرج حتى في آخر المجلس لم يوجد حتى في آخر المجلس لم يجب فضلا عن أن يكون يقفل في أول السؤال ويجيب حتى آخر المجلس وانفضى الناس وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو متأدب وساكد ثم لما خرج يقول لوالده والله إنه وقع في نفسي أنها النخلة قال فما منعك أن تقول ذلك قال مكانك ومكان أبي بكر قال والله لئن كنت قلت ذلك أحب إلي من كذا وكذا لو ان كنت قلت ذلك أحب إلي من كذا وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحديدا أن المراد بالشجر, بالشجر هنا في الآية هي النخلة تحديدا دون غيرها من أشجار وهذا فيه دلاله على فضل النخل وبركته وأنه خير الأشجار وأفضلها وأن النخل سيد الأشجار النخل سيد الاشجار أفضلها بدليل أن الله سبحانه وتعالى جعلهم من بين الأشيار مثلا للإيمان والتوحيد ولبيان مكانة الإيمان والتوحيد في قلب المؤمن ولهذا النخلة تحديدا هي المراد بقوله كشجرة طيبة والله عز وجل وصف النخلة في هذه الآية بأنها شجرة طيبة وأن لها أصل وأن لها فروع ولها ثمار وأن ثمار النخلة يستفاد منها طول العام ولهذا ترى الديار التي فيها النخيل يأكل أهلها من ثمرها طول العام أما الذي عندها شجرة تفاح أو شجرة برتقال أو غير ذلك أسيار يأكل منها وقت خروج هذه الثمار ثم بعد ذلك لا يستفيد منها دعك من زماننا هذا الذي وجدت فيه الثلاجات لكن كان يستفاد منها في وقتها أما بالنسبة لأهل النخيل، فإنهم يستفيدون منها في وقتها بلحا ورطبا ويستفيدون منها على امتداد العام تمرا يستفيدون منها فهي, فهي يستفاد من ثمرها على, على مدار السنة على مدار السنة ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى النخلة تحديداً مثلاً للمؤمن. ولما جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن ذكر في الآية أربعة أوجه شبه بين النخله وبين المؤمن. ذكر في الآية أربعة أوجه من الشبه بين المؤمن وبين النخلة. قال كشجرة طيبه هذا الشبه الأول الطيب. النخلة شجرة طيبة في منظرها في مخبرها في ثمرها في الاستفاده من كل جزء من أجزائها ولهذا جاء في لفظ آخر للحديث قال إن من الشجر لما بركته كبركة المؤمن ما أخذت منها من شيء نفعك النخلة تمتاز بأن كل جزء منها مفيد وأهل النخيل يعرفون ذلك كل جزء من النخلة مفيد في مجال معين ولهذا يستفيدون منها فوائد عظيمة جدا من ثمارها من خوصها من عسبها من كربها من أصول إلى آخر ذلك النخلة كل جزء منها مستفاد منه. ليس في النخلة جزء يقال هذا غير منتفع به ما أخذت يقول منه عليه الصلاة والسلام منها من شيء نفعت كل شيء منها مفيد فقالك شجرة طيبة أصلها ثابت النخل لها أصل ثابت يعني ضارب ومتمكن وماسك في الأرض وأيضا المؤمن لإيمانه أصل ثابت ومكانه القلب وأصول الإيمان ستة ومكانها القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذه الأمور الستة للإيمان كالأصول للأشجار هذه الأمور الستة للإيمان كالأصول للأشجار وكالأعمدة للبنيان كما أن الشجرة لا تقوم على أصلها والبناء لا يقوم على إلا على عماده فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على هذه الأركان ولهذا قال الله في آية من القرآن الكريم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إذا وجد إذا انتفى أصل من هذه الأصول الإيمان كله ينهدم ولا استفاد لا من طاعة ولا من خلق ولا من معاملة ولا غير ذلك ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد سدت بها الريح في يوم عاصف اعمالهم كرماد الاعمال الكثيره التي ياتي بها الكافر شانها كرماد ما يستفاد منه اشتدت به الريح رماد واشتدت به الريح اي فائده تحصل منه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فاذن الايمان له اصل قال أصلها ثابت وفرعها في السماء أيضا النخلة لها فرع وممتد مرتفع في السماء وأيضا شجرة الإيمان لها فروع وفروعها هي الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي يقوم بها المؤمن والأمر الرابع أو الوجه الشبه الرابع قال تؤتي أكلها كل حين أكلها اي ثمارها وجناها وهكذا الإيمان ثماره على صاحبه في الدنيا والآخرة ينالها كل وقت في دنياه وأخرى وكل خير يحصله العبد وكل شر يدفع عنه فهو فوثمره من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه فهذه أربعة وجوه شبه بين المؤمن والنخلة وأهل العلم في كتب التفسير في شرحهم لهذه الآية وكذلك في كتب الحديث في شرحهم لهذا الحديث حديث ابن عمر اجتهدوا في جمع أوجه السبه اجتهدوا في جمع أوجه السبه بين المؤمن وبين النخلة بين المؤمن وبين النخلة وذكروا وجوها كثيرة جمعت ما قاله أهل العلم في كتب التفسير وكتب الحديث في رسالة طبعت بعنوان مماثله المؤمن للنخله فكانت اوجه الشبه التي ذكرها للعلم بين المؤمن وبين النخلة تقارب العشرين وجها وكلها اوجه صحيحة تراها واضحة التماثل بين المؤمن وبين النخلة ولهذا المؤمن يستفيد من هذا المثل يستفيد من هذا المثل والنخله هذه الشجرة الطيبه هي في الحقيقة أمر مشاهد محسوس أمام عينيك تراه يوضح لك الإيمان يوضح لك الإيمان أذكر مرة كنا في مجلس في مكة في فناء بيت كنت القي درسا على أناس من بلد ليس فيه نخيل ولا يعرفون النخيل ولا, ولا رأوا النخيل فكنت تحدث حول هذا الموضوع فقلت لهم هل رأيتم النخلة مرة وبيني وبينهم مترجم فقالوا لا ما نعرفها قلت ما رأيتموها ابدا قالوا لا ابدا ما رايناها قلت أبدا كلكم رأيتم النخلة وكان وأنا القي الكلمة إلى جوار نخلة في الفناء الذي نحن جالسين كان إلى جوار نخلة مثل ما كانوا يرونني يرون النخلة كانت إلى جنبي فقلت أبداً كلكم رأيتموها قالوا أبداً ما رأيناها قلت أبداً أنا متأكد كلكم رأيتم النخلة هذه هي النخلة ثم قلت لهم هذه النخلة التي إلى جواري مثل ما ترون هذه نخلة مريضة ضعيفة لو تذهبون إلى البساتين التي يعتنى فيها بالنخيل ترون فرقاً شاسعاً بينها وبين هذه النخلة وبدأت من خلال هذا المعنى أوضح لهم أن النخيل كما ان يتفاوت بحسب أرضه وحسب مكانه وحسب العناية به قوة وضعفا وثمرة فكذلك أهل الإيمان يتفاوتون الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأهله ليس فيه سواء وإذا دخل إنسان الى بستان فيه نخيل يجد النخل متفاوت ليس, ليس على ليس على درجة واحدة يسقى بماء واحد ولكن يتفاوت في الثمار وفي الأكل تفاوتا عظيما فاشتهد أن هذا مثل عظيم ورائع ونافع وكان السلف رحمهم الله يعتنون به جاء في بعض السنن في سنن الترمذي أن أنس بن مالك أتي بطبق عليه رطب أتي بطبق عليه رطب فقال يا أبا العالي كل من ثمرة الشجرة التي جعلها الله مثلا للمؤمن يأكلون الرطب ويذكرون هذا المثل العظيم النافع الذي جعله الله سبحانه وتعالى أمامنا مشاهدا محسوسا يوضح لنا الإيمان ووحقيقة الإيمان وحال أهل الإيمان مع الإيمان وتفاوتهم فيه من خلال هذا المثل الواضح الذي يعرفه كل أحد فهذا مثل من أمثال القرآن في توضيح الإيمان بعده ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا يوضح في حال الكفر والكافرين قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هذا مثل شجرة الكفر مثل شجرة الكفر قال ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض قيل المراد بها شجرة الحنظل والحنظل ليس لها عروق راسخه إذا مر الإنسان بها وضربها بقدمه انقشعت على طول انقشعت ولا وليس لها عروق راسخه وثمارها حنظل مر المذاق لا يطاق اكله ولا يقرب ولا يرضى الانسان ان يقترب منه وهو مؤذي للانسان اذا وطعه بقدمه اذاه فضلا عن فضلا عن أن يأكله, ان ياكله والماشيه لا تقربه شجر الحنبل ولا تجنو منه مع انه شجر ولونه اخضر لكن تبتعد عنه لانها فطرها الله سبحانه وتعالى على المعرفه بمضرته لها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 وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات ونسأله جل وعلا متوسلين إليه بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العليا جميعها وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يغيث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر اللهم أغثنا،, اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله نزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق دفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب ال